بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى ذَا وَنَاطِقٌ وَلَمْ نُدْرِ هُوَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُمِرُّ وَأَنْزَلْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إطراب ألا تستفروا وَأَقن موسَكس وَج الن مهُ وَج الن مهُذَ ذرية من حمدنا مع نوف õ là khi khi ta vì là cùng là là khi نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَزَاتِ وَالْأَوَازِ بَعَثْنَا مَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن نَّبْعَثَ لَهُ أَولِي بِنَصِيرٍ فَجَاءَتْهُ ثم رددنا لكم ملكا وسعى Insan Tum asan Tum